كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحسرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 110. قالوا سبحانك ما كان خذ من دونك من أولياء ولكن ما تعطهم ولكن ما تعطهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما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 لا ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا